بسم الله الرحمن الرحيم والندم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا إنه إلا رحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دى فتدهلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتماغونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند شدرة المنتهى عندها جنة المغوى إذ يغشى الشجرة ما يغشى ما زار البطر وما طارا لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الانثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا اسماء سميتموها لَمَّا يَتَمَّمُوهَا انْتَهَى آبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ قُرْآنٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهَوَّى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ربهم الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْأُولَى وَكَمْ مِنْ ملكين لا تغلي شفاعتهم شيئا إلا, إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش علا اللمن إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا فعنده علم الويب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صرف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجوى جرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان وَأَنَّ ما سعى وأن سعيه سوف الغى ثم يجزاه الجزاء رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ قبل فقال لهم قبل ما اقضى والمؤتشفه اهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى ازفتي ازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتبحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسددوا لله وعبدوا